أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بجنبه استعاذة استعاذة خذت على أمر يبكري من حكر بجتن فكر من رفع قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى وعبايا أسخد طارزم بخده نبكسك لي الشيطاني شيطانك معروفة سر بلالوه ببرزكرنا عالمي أو أمر خد بجهنائنا الشيطان شيطان جتيك بهركنسكتاب يي قلبون نهكار وجبن حكمي خذيت عالى البلاخت تمروف بتن كاجنبن بجوا اختبروا بجت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بحسكي الشيطان يا بحس الشيطان او ابا هبالت خو ابشولا باتكتب بجوا مدم يدي قاتوينه يدي فراتين هكا خذيت عالى مروف اشفراب ياوي في مروغ الشرابية يددج الرجيم ما بزني الرجيم معنى الرجيم بزني الرجيم لأنه خود تعالى يطردان دي يرجمان دي يشرح ما خود دي رأي خست الرجيم يملعونه خود تعالى اش اسمانة خودة رأي خست هروسا شهوبا بزوطا افشيطاني تهد لنراجمان دي بشتهنگ سوره سورات اكل ديف ترتيبا مصحفة صدها ریکاریا ما بکنند و سر هندو، و آموزه تفسیره تمام بکی، به شکلی که درست. صورت الفاتحه، از صورتیش یل مکاهه هات یخار، و آیاتی توی حفظش. مشت هنگه بسم الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم، از آیات او ایکی. معنایش شا از دست بیت کمپنا و خدا، و به ذکر خدا بری هم و اش خودت خازم. أو بيتها يكاربو من اتهمي شولت من دون كونك او اله او عبادات بو او يخدان قنجي ومرديني او يجلك برحمة رحمة خد تعالى الدنيا يدبو خراكوان رحمة خراكوان بك بس الاخرات رحمة ابو صرمان وكان بالمؤمنين رحيما ابن جرير خد تعالى الجرازي ب صحبتك السلفي بسم الله يتكتن ودبيج خد تعالى في غمباري محمد صلى الله عليه وسلم تأديب دا بشوية أو برهم ميتش دا نابت ويش حركة خشكو كتير بيجي. البرهار في على كوريارك أو دبيتن بكده. وأبكر السنة بمخلوق تخو ضال ديف بكي. دا بكده. واختي بسم الله الرحمن الرحيم. تسورتك داس بك يتوهق أختي البيجي. مقصدها أولاً اتخوين ما وحاكر تراب و يبا انت رينش تي و تبود بسم الله معنى و عوى عسرات بهم في ناوه خده و ترين مخاله في ناوه خده انتو زادی بخوي تو بسم الله يعني عزادی تخون في ناوه خده بجا كانت تتشكل يارد كي تتشولت كي ده اتناوه وكلياره بك و تفسير رواجك مظاني